بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وصل مبارك على سيدنا محمد النبي المي وعلى آله أجمعين إن شاء الله تعالى وحمد الله بنا آياتنا أفرتني أفر سورة الدخان إلى آيات 8 سورة الجاثية درسي وروحه إن يوم الفصل ما لنتكال السارد أو كلا ساري سؤلني و الله كالحكم إن يوم الفصل ما لنتكال السارد niqatuum balantooda way wa waqtiga lo qabtay ajmaayna damaanood oo la isu keenidoona yoomo maalintii weeyo maalintaasi la yuqani una kharar filayn ka deeqaynin muul insaaxib ann muul insaaxib kala sheeq waxbaba una ka deeqayno in yarnu utareen wallahu yusaruna lana gargaar ma'a illa man yusahimallahu allahu un xarisay oo qofkaasi gargaar buu heli oo nicomu heli qofka allahu un xarisay haqa انه الله العزيز كقالبه وهي الرحيم والحريص شجرة شجره الزقوم جيت كزقوم كليله دعام الاثيم بالدبيله عنتدي سويه كالمهل اكله زيد او كلى و زيد كمرك سليده لشيدو في البطون على كغالي يلحم مسيد بيياكل اول اي اوكران اوكركران ملائكته waxaa lagu dhig xuduuhu qabta oo saatiiluhu ku tuura ila sawayl jahannama jahannama bartameed ku tuura thumma subu khushuba fowqa raasiy madhiisa dushiisa min adabim hamimi adabka kullu dusha ك عزيز هاد الكريمونا كل تايوان واهن جباد ادر روح مركز الدارانش واهي هواء سلكو من تايدي يلا يدها دا وين جيت في القرآن روش هاجي وين واجيت ابو جهل ويلي. مركي الله شجوا يني زقومكم ثمر يا بر عدل سلعونا kalmo leh markaa mohliga baashan inagu sintinta marka la shiido ee dhacanku u buxo in yar oo goonkora ya ka hadho oo adag waka soo khale oo analo sumerku gali uu kari sida biiyuhu u kari wa kulayn markaas waxa malaku khaasina naartii waladhee inta aad qabataan ninkan ku tuuro naarta dhexdeeda bulimada qadba waxay leeyihiin abu jahal baasina ku shifoobayo laakiin waa caam aayato qof kasta oo Barkasalla dihi, dushiisele, adapkolu l-kagashuba, on nifja amba-tai, dihadadamia niin, että on niin, että on niin, että on niin, että on niin, että on niin, että ei برك الله لي ما يقول قال لي هو رأيك شو عندك تي قال كهاد دشوعنا واسيدنا ده لكن معني سر مايسنين وأنا جب هذا كاف والله إن شجرة الزقوم جئت كزقوم كليده وحيده هذا علمدو شجرة كسر القرآن ككثير تا وكان أهين تأديس ساقط المتقال، ت هذا هذا الواقع البيئة مر كدمدي، كن بع تعدله بس، وواسكن قرآنكم كل إن شجرة الزقومي جئت كزقومك لين ملعونك آه، طعام الأثيم يدم بيلاها طعام كسيوي، كل مهله وعكرت جاي ذا كله، سليدة غرغر كغفر كلا جميرا، يغلي وكرش على شد لحدا دكوكار كاري، كغليل هرك هر كار كله على شيء يقال لخازن النار وحاله خذوه قبله كان أثيم كأقتلوه إلى سوائل الجحيم الجحيمك برت ما هذا كتورة ثم صبوا كشوبا فوق الرأس لماذا حدش من عذاب الحميم عذاب كله حج يقال لهم حلالهم والجو الجسدي وذق الدم إنك هذا يقول أنت هذا يقول العزيز نبغا الكريم وفعلا haway la tahay way ah meela somali gar ku dambayru si marka aziz iyo adiga ay soo haysay dadami waxa la dhahi marka inaad aad kaani ma bihi adab, kan, وحنوائح أشخاصا إذا بعضي ماشروا عذاب ماشروا هذه كيف تنوي؟ بركت الندمي باله. دقيق النك أنت هذا قال عزيز الكريم بات. إن هذا عذابكني. ما شيء قوي كنت ماذا به شيء قطمت رون هذا الدور. إن المتقين الله ركبوا أولياء ذا. في مقام مقام بيكون أمينه وأمينه. قري ديره أمينه يشوعان. وإن دم أو إن عقابك عب سنين، واحد يبعتاينا كعب سنين، في جنات الجنة يم بيكون احتلال، هي عيون إلبياء، يلبسون وحيحلنا يا ردار كذانا يا ميسندوسين حرير أميضة جلسة أنا، هي وسبرقان من مركي مادين، لبدي سرور الله يمدون الشاكر إنسان، ييجو ساه هو ذا الشاكر إنسان، يكنا كذلك حاله ده الله هو ولي سبحانه وتعالى داتي اولياده اها اولياده الله الذين امنوا وكانوا يتقون ويا اولياته وينهم موميه هي عملكيشن صالح هي ويرغو واكا ولي اسكه شيم شير كوا متقيتا مقام غوري دهر او امنه او اينه إفتيمه يسوى ولا ولا على إن يقوص ذلك سوسع قابله، في سال كأولاد خالق. إن المتقين كور رب واتقبق أولياء شع في مقام مقام بيكونون أمينين وأمين، واحد كعب صنيطين، في جنات جنوي بيكونون باره، يعيون من سندس حريث أيوه إسبرقن حريط أذج إفتيه ميسا، متقابلين حال <تسجيل> إسحاق سقوسه كذا، نقول <تسجيل> سيكال جزءين. كذلك الأمر كذلك هو الحال دوا sida وزوجناهم بحنو جورين إنه أبو الله يعني، بحورين قبل عض عدين إنه إن دواوينه إن قرقرحسن، يدعون ويطلب في هذه الندى النحذ هذا بكل فاكهة، واحد السؤال الجر راح يستو، آمنين يجو آمنوا وح كبق يانشين. لا يذوقون adad min mayan allah subhanahu wa ta'ala wu lihi qablad ad adba lugur oo indha waweeno qurux badan waxa la waxay doonaan oo dalbaana way heli ayagu aamina ninkeedo ragii yaqiinaaba iyo suqiinaya markii culimadu waxay dhaxayeen ta iyo gabdhaha aadamiga aan mid ka xafadli badan markii jannada dilajoogo aadamiga ka xafadli badan baa leeyahay waxa yeelay amal kooda jannada ku soo galin koob gabdhahan aadamiga runtulu waa sidaa way ala فيها هاج نظر بكل فاكهة وحكة صار ورها حسوا آمنين يجو آمنون عندك وحباك بقين لا يدقون إلا مايان فيها هاج نظر الموت هذا الموتة وحد إلا لكن الموت تدمش هذه الولاء هوري يدقون وحدا من يينده ثوادا من يينده ووقعهم إلهي وحكا إلى عذاب الجحيم جحيم عذاب كيدو كا إلى عذل سبحانه وتعالى وما حسيت برواقذنا حاجياتي مد فضلا فضل الله من ربك الرّب جاهق يسكاته، ذلك جوش هو يسوي الفوز يقول ويا العظيم أوي، قال له أهل جناها قبرها سألوا قرين، جناذ واحد دونا بخادل بن، جناذ نماشذ بمشي بستي حر ويسود الدّميان، إلهي نعذب الجحيم كائلن، وفضل ألس ييوي أمممني تألس ييوي، لا يدوقون الدّم من مايان، فيها جناذ واحد الموت وحد مصاب الدّم من مايان. إلا الموتة تدمشذي الأُولاء هرم وين؟ أُتاد هؤلاء صور دمياً، استثنوا إلا لكن الموتة الأُولاء ذاقوا ويد دمياً، الله وحكماء إلى عليه عذاب الجحيم الجحيم عذاب كذا، فضل لأجل فضل فضل سين درتي يوم ربك ربك هذا، ذلك الليبان تاسي، يجناذ الله جليه، ينبت جليه تاسي، ويسوى الفوز الليبان ويالعظيم أوين؟ الله وحده يحيي، فإنما يسرنا القرآن كوان سهل لي، باللسان كاللغة سهل لي، يتذكرون إني وأنتما ندرتان. لو إله محمد كتابك القرآن كاللغة دي سب الجسود دي وسهل يعني، القرآن كأغرس كيس، يحفظ كيس، يمعني سفهم دي هالين الله خير سيئة، ويندي هيصيرين، وامعجز انه ما غريتني تفصيلك ومعجز بيديه سيده marka waxa ka maqnayd quraanka macnuhu inuu sahlan yahay waxa bani aadam fuqri macnuhu waa adag yahay isku wada dhex qaloocan yahay adafiqigo kala hadal xato wax iyo wadam baad garan waayay quraanka mal garan waayay walqadii sanal quraanka leet wana bilsaani ka qul حاله di xaaluhu ku sugan yahay laaluum iyadaa tixgeeruu siddad ku waan toomaa farta qibsu bal waxa dhici doona suug inow ay goon mar taqabina way sugayaan waxa dhici doonaa iyo wax yaabay suugi waxa kamay dhimashadaa waru dhamaan doona sidii shucaladi hore ani iska suugna bay dhahay anoo dhimashada ay basugayaan adiga indibaad ku alla ka و كوورنور انوميون مرتقبين واش غايا سوره الجاثيه وسوره عفتره يا شناد اياتهدو من السور المكي و حواميمته لمتاهي وران كمكي غو فدبدي يهايو 82 سورود بامدنيه ادو قاركود خلاف انت كلنا وامكي و انت bakii waxaa layidhaa intuuna wali soo heejirooni waxiiso dogay meelka sabaha joogay waa makki madanini waxaa layidhaa intu soo heejirodey meelka sabaha joogay walawo ka baaha joogay madanibi ay layidhaa marka اللي هي العزيز الغالب كاهات الحكيم فل سنة فل سنة شيء هو اللي بسيده كوه بسيهي والله ما مولي حجم دي شو كانتوا تنزيلوا مسره سودجين بالله نزل ينزلوا تنزيله سودجينته كتابك حاجة الله كتبه تنزيلوا الكتاب الكتاب من الله الله حقي سكاهات اللي هي إنا في السماوات سماة وحاكسون، يوال أرض أرضة وحاكسون، لآيات أدله إلى قدرة كتوسين للمؤمنين بحاكسون تها يجعفهم وفي خلقكم دين كعبورك وما شيء يبوس وكفر ومن دابة وحص آيات أدلها كوسون لقائم قوم يغنون وحقيقيننا يوم، واختلاف في الليل والنهار، هذينك مالت اختلف سنان يوما كأنزل الله قال وسجد جي من السماء السماء ذك سجد جي ومرزق فرزقه واربكه وفحيان كنا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته أنت هذي ما تقدم يوم تصير في الرياحي دبيتها قد قد جذي ku كذا آياته الآيات الأرض ذا كما الله samadi ya ardada labur waxa inuu masluuc yahay wad garan sanac ah hede sanac um baylada islaay iska sabaysantay majirta sanac baylada samadi ardada marka aad u fiirsato adiga la waan baad garan waxa la eesiga waxa la wax nooloodan waxa duulayo dhan haddii hadaa u mid walba wax loogu tala galiba jira bid midka kale waqtigiisa qaadan maayo hadana kala hadimayaan في طريق ما بدر كله جسوده شيء. إنتي الأرض الدنيا تكاد تمنع اللقون ولا شيء. هي دبائشان. إسلام ما ريسا. وقوي بين مذا كائما. من الجروب بين كائما. من الدبور بين من الصباح لا واتر رحمضا له. طبعاً سنتكلم عن الله كجرانا يا. في خلقكم adi gaar intaha yar ee biyaha halka ku jira intee bay soo gali hooska in balaadhan oo aad yaso yaso gal inta ay dib soo galayaan dawaqa meesha laga dawaaqada ka maqleysa an duuf ba markaad bilmaataa hadal sameeyneeso dabayl oo oo marka aad wax fahamto cilmi lagu sheego maskax hore aqliyadku fahmi maskaxduna way ku kaaydin cilmiga xusuus maskaxay ku kaaydin adigu bay suufir samarku Allah wuxuu leeyahay in fi samaawaati samoonka waxa ku sugan wal ardi وفي قلقكم أبُر كين يواش يبص الله وكفر لنا ومن دابة حولا آيات أدلة وين حول وحانت هذا وحلا واحد صعد على ردها دين واسكم يد وين كل واحد حول آيات أدلة وين باكس عن لقامكم يقون الوحي قينين هو يجوا شك قبده وحلا وجو واختلاف الليل في الليل والنهار يبينك مالك إصقلاف سرانتولا أي إصدام مرايا وامد افتيم يمدنا مجدي هي ومازال الله على كسوج ديه من السماء السماء او من الله هو كنوليه به شيق الارض دولكا بعد موتها انتهي دمتي يعني في الرياح جد آيات لقوم يعقلون وحجراني. تلك آيات الله السماء نتلوها أن أغرين عليك دوش بالحق رلح على كدهانيين فبأي حديث وركه يقول بعد حديث الله أنه يمكن أن يكتب إلى آيات آيات يؤمنون رمينا هذا هو وركة أن يكون رميسان وآياء وركة كلاهي رميسانا يانواك وركة لقرانا إيران بري آدم سوائنا وباشر سمائنا ومعنوه حبارسيه كلمة كلمة سواء قرآن معنى هذا هو أوحيك بذن وعنى الضفير كلمة قرآن كل بكلمة بك اسكه Mana aan maagolainen maali, ku me saamme aikaan maanedalin nojia, niin me olemme Mana on agri, kun me olemme maali. Makaa deikaa, kun me olemme sen maali, niin se on kaa, kun me olemme sen maali. Agevuka, kai, kai, kai. Jaan melkalla, loka, kai. Ajada, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, bil haqqi haq xalay ku dhahay nabi ilaah muhammad wax loo balan qaaday markii lagu soo dajiyo anaga ku ururin inna aleena jamcahu qalbigaaga anaga ku ururinnaa waqurana arabkaaga anaga ku wagar siine sunnaale bayana anaga ku sharaxayna macniisa ku faamsiine wa haq way fa bay hadith warkee yii baad hadithillaahi alla warkiisa kadib iyayati ayidhi suu minuna tumayna waylun huk ba لكل أفاق بين بادنا كل أثي من الدنبيلة يسمعه مغل آيات الله إله آياته ستطلع إساق وغير عليه جشيس ثم يسيره حقوقات كيسا مستكبرين إساق كبري كلام يسمع سيدي إساق ومغلبا إذا فبسيره هو بشاركا بعدام عذاب عليم مؤلم حانوشيه هو بشارك أفاق بينا لها ورق يمركا نبي الله شوغي دي أبو جهلي وليد بن مغيني يرقا سأي كمي qof kasoo beenala oo diinta aan rumaynina waa sidoo kale wuxuu maqli aayadah loo la akhriyo wuxuu ku sii aadkaystay kibirkiis sidoo kale wuxuu ku adkaystay mustaqbalka uu kibrsani yahay sidii isagoon maqalku u dhaqmo aayadah la akhriyo sidoo kale maqal uu dhaqmiyo waxa weeye ka cadaab ugu marka aayadah marka la akhriyo u dhigraariyo oo ku ويله يقبحه سجن لكل أفاقهم بين بطنه كل قاسي منه الدمبيلة يسمعه وهم الله الله يديس تطلع عليه سوا الجد الأغري ثم يسير الدائم وقاطع يسمونه سكبين الحلو كبيراني هاي كالم يسمع سيره سوا المغلبة ويسكسعون لقيت ما كورق هذه ماي فبشره قب الشارب عذاب العذاب قليم المليم الحانوتيه وإذا من آياتنا آياتها يجا حقه هذا الشيء ونحن هذو إتخذها وحكيها للهجة وح الوجية جاسو ولايك كقوة نوع عذاب العذاب مهين ندولي عذاب المهين من وراهم دبض وضوح كذمة الجهنم الجهنم ماكس وصعته ولا يغني كمافيلا عن محقاها ما وحيك سوا أي شيء ساي الله ولا ما شيء لكمافيلا إتخذوا أي شيء من دون الله إلا غيره أولياء كلمه يالي كاي شيء ولا هذه عذاب عذاب عظيم falmaashan daru sheikh gaalka markii ayada lagu dul aqriyo iska dhaqaago dhagba chalagu seeney hadu hata qayb kamida xifdiyo uu ku jeeseyay waa shicir bulay ah maxamed xuquuqka keenay uu ku jeeseyay ta hadu hadu xunba ka xifdiyo kuwa cadaabku u sugnaada waa cadaab dul yah jananama hadana u dambaysay jahannama way dambaysanay waxa ay dii iyawu wuxuu aabid الله alla وعلى sukay waxa la wuxuu tarimale cadaab wayeen bay galay marka kasi tahadralayna lay weydaa calim من ogaado oo barto min aayatina ayada ay gashay ay marku ka barto inta qadaa wuxuu ka samaysan huusuu jaxsas dadka quraanka intay barta farxad ka qaado oo akhriye نichtet جالج شو يشيله وحليج سكوبري هو المسلم ها كذي من الجالوباء والكريستان نقضي قرآنك وحمة كتقر نبله هذان بوجار كوان قرن الهبل ذا بوجار واخطر إذا علما من آياتنا شيئا من كوكو قعدوا أو كيف يعتقد هم حقيا لهجان من وراهم كذا شو ذا وحاء صوص عت ولا يغنيك هذا فيلا عنهم حق هذا ماك الصباح شقيان والد الذي يدويه شيئا إيربعتك ما فلّ ولا ما شينك ما الله اتخذوا أي سميسين من دون الله لغير كأولياء ولي يالك ها سمايسن وح كالمية ولم عاوصون هذا عذاب العذاب عديم نوى هذا قرآن كان هذا بحق اللبوك يهودا هنوى والذين كفروا فروك قالوا ربهم رب قدر آياته كقالوا اللهم لهم وحاوسون هذا عذاب العذاب من رج العقابه kasto alimun mulim hanu ciba fizig waiska adabo adab ciqaabood daran ya usugnaade hada huda wa kan quraanka lagu soo diri wa hanunka kan hadii aanu ka dhinaca as ka marto ama dhinaca ka marto dadkan u baahdo isgali kuwan baa lumina quraanka kariimka si raacdo marka Qur'anka Kariimka iyo sunnadi Nabiga oo sharaxday iyo waliba Qur'anka aan laga fahmin oo Nabiga iyo saxaabadu sida ay iyo taabiin ee sunniga sida ay u fasireen waka Qur'anka Kariimka weyn ila Qur'anka waka inuu daree la tafsiirinayo maaliinshallah tafsiir shaddii waxa qofka tafsiirinaya labada luqeyin uu isla markaana tafsiir sunni ah مركب علماء السلام يقولون أنه سيئين حقه هذا كان هدنا والذين كانوا كفروق كقاله بآيات ربهم رب يقولون آيديه صلى الله عليه وسلم هذه عذاب عذاب ومخجزين عذاب درنة أليم الملون وحنوسية الله أعلم الذي الله ويسخر لكم إذن سهلة وإذن ليلة البحر ببدا لتجريل فرقسي دونتو ودح سعوتو فيه دحديث بأمره يساق مامل كيسا iyaw walii tabtaqoo inaad labtaan mi fali riiq riiqis iyaw wal akum tashkuruuna ina jukrida ilahi ba badde idiin sahlay badde wuxu ilahi ku sahlay waxa boqolaalka kun ee tan shayga wada ya iska dulsabayno in liqayn mal qay karto aw bad ba lugu siiye inayno hoos loo leey boqol yabaan qor iyo hosi da la yiraahdo iyo shiraac loo xilaa lagu kaxeynay bad aan sumtaaban karto shayga mal la fiir karto way hadaan dabayli gadiin mal la fiir karto way ilaasa marka maadaama waxa way wadooyinkii ay badu wada lahayn hadii baa mu shariiga halkaas ah inta halkan Soomaaliya laga raaro geela iyo looda iyo adiga iyo yaaman iyo مركى دون تسعة سعات، دون إنتهاز أو كون أو تانغ ولا، وحد مودي يعني بود بودي بعد مودي، إلهم بدو ساعة سوية بود من ماله، ساعة سوافار سعتي بوددذي سوته على، بس لا جوته الله وحوليه، الذي الله هو يسخر لكم البحر، بدأ إذين سهل لي، إذين لي لي لي تجري الفرق إن تسعة فيه بحر ألا مأمل كيسي قدره ذيء إيه ولتبتقوا إنا نلبتانه الفات ستان من فضل فضل ذيء إيه ولعلكم تشكرون إنا تكونوا بريء نعم ذا بدى سدى ليذن كون دون تا وحيدين ككين وحلي إذن كسي قادي نعم ذا إن تكونوا بريء ما له تبع إن هو هذا إنه هيقبل كنايد وسخر لكم وحلي ذي سهل ما في السماوات سما ذا وح يما في الارض أرض ذا وح جميعا نمان من حقي سكا هذا سماد وح كوسك وحوي ضيحي عد عادي حدقهي تبايشي الله يدي معاني خرابكي ملايكي ينود دعائه شيء الله ينود خدمائه كل كي الله ينود خدمائه ذلك يقول ما في السماوات شي سماذا وفي الأرض سغن وا في الارض عندما منه استل حقي سين كا هاد في ذلك ارنت عجيب كا وحا كو لايات لقوم قوم يتفكرون كشقيس تفكرون ذا اي وقف كنه عقلي كشقيس وحا لي يدي عقل يا اندها عقل هدون علمه لين وحبت ماي لكن العقله مركو علمه لعلموي ماذا وينو كف في قلبي كسيش قيسين إندوهن هداين النور كهالين وحبت هذي مايا إن في ذلك وحقسوا لعيات أدي الله وين لقوم قوم يتفكرون فكرا يو عقل ذكش قيسين الله سبحانه وتعالى